اما بعد نبدا ب إ ذ ن الله تعالى ب د ر ا س ة أ ب و ا ب كتاب التوحيد أ و كما ذكر الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في كتابه التمهيد قال التمهيد لشرح كتاب التوحيد يعني صالح الشيخ حفظه الله لم يشرح إ ل ى ا ل آ ن كتاب التوحيد د م ه ن م ح د للشرح, للشرح و نشوق لهذا الكتاب قبل أ ن ن ب د أ ب ا ل د ر ا س ة نريد أ ن نعرف أ م و ر م ه م ة جدا لا بد من معرفتها ا ل آ ن هنا لماذا ندرس التوحيد تقدم معنا حق الله العبيد بعث الله سبحانه وتعالى ا ل أ ن ب ي ا ء و ر س ل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام يدعون الناس للتوحيد وينذرون عن الشرك وكذلك السماوات بهذا قامت والأرض أتباعا قامت بعدهم من لا, قبل الله سبحانه وتعالى أي عمل لا, به لا يدخل الجنه لا عمل يدخل الجنه لا م ي ة خ ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن سوف شفاعة ه لا ي صلى ل يدخل تكثير ا ل ح ج ن ا لا بحاجة ل ل و يدخل ل الجنه لا و أي ل يدخل م الجنه لا يدخل بسم ا ل ج ل ه لا والسلام ب ع د ق ا ل ا ل م ؤ ل ف ر ح م ه الله تعالى كتاب التوحيد وقال الله تعالى وما خ ل ق ت الجنه والانسان لابد لهذا الباب ثم الباب الثاني باب فضل التوحيد وما كثر من الذنوب وتقول له خذ ما شئت و د ع ما شئت مفهوم طيب هذا السؤال ا ل أ و ل السؤال الثاني لماذا اخترنا د ر ا س ة هذا الكتاب كتاب التوحيد ل ل إ م ا م المجدد محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى أ م و ر ك ث ي ر ة ن ص ي ح ة العلماء و ل أ ن ن ا طلاب وليس لنا أ ن نبتدع ط ر ي ق ة ج د ي د ة في طلب العلم لا بد أ ن نسير على ما سر عليه العلماء ويركز ويكرر وأرشد إخواننا الشيخ يحتاج يعاد عناية رحمه عشرات المرات الكتاب الكتاب الكتب بنباز العلماء هذا الله تعالى قال هذا الكتاب يحتاج إلى أن يعاد ويكرر المرات. وأرشد العلماء إلى عناية العلماء على بل إلى إلى ببعض حفظه أن أن تدل على أ ن هذه الكتب ن ا ف ع ة و م ف ي د ة والله سبحانه وتعالى وضع له القبول ا في ا ل أ ر ض ك ث ر ة الشروحات عليه يعني ا ل آ ن جاءنا انسان وقال أ ر ي د أ ح ف ظ متن كذا وهذا المتن نادر الموجود نقول لا ما يصلح أ ن تحفظ هذا المتن لماذا لو فقدت هذه ا ل ن س خ ة لن تجد أ ي ن س خ ة أ خ ر ى ولن تجد من يتدارس يشرح معك أو يشرح لك هذا لكن هذا المثل كتاب التوحيد يعني ما يخلو منه مكان صدق والله ك ث ر ة الشروحات عليه ع ن ا ي ة العلماء به ثم أ ه م ما يكون في الكتاب هذا أ ن المؤلف رحمه الله لم يذكر فيه ولا كلمة من كلامه كل سلف الأمة من ما يذكر فيه فيه كتاب وسنة وأقوى وهذا من أ ح س ن ما يكون في كتاب التوحيد حسن التبويب والترتيب والتصنيف وهذا س ي أ ت ي وتعرف أن ه ذ ان الرجل والله ن يعني لم الغالب ما قيمة في عرفنا هذا الرجل والله في هذا زمانه عليه هذا بخاري كتاب الصحيح ما البخاري الكتاب كتاب التوحيد بحق كتب نظر سر في ثم على وسترى ب إ ذ ن الله إ ذ افرست انجل الغبار ركبت أ م حمار سترى ب إ ذ ن الله يعني ث م ر ت د ر ا س ة هذا الكتاب وحفظ هذا الكتاب إمام معاصر الشبه التي يأتي بها على الشرك في زماننا على يرد يأتي في فيه توحيد جدا على الكتاب المؤلف رحمه الله على توحيد الألوهية وهذا مهم هذا وأكثر ركز يكون خلل عند الناس في توحيد رحمه الألوهية خلل الناس ويذكر الشخب ي بن ع ث م ي ن رحمه الله تعالى في م ق د م ة القول المفيد أنه ان ل آ أن بعض الناس اليوم يكتب في توحيد ا ل ر ب و ب ي ة توحيد ا ل ر ب و ب ي ة في الغالب ليس في خلل خلل في ا ل أ ل و ه ي ة إ ذ ن هذا من حسن التصنيف لم يتجاهل المؤلف توحيد ا ل ر ب و ب ي ة ولا ا ل أ س م ا ء والصفات جاء ببعض الشبه التي ي أ ت ي بها ا ل الشرك في ا ل زمانه ورد عليهم و س ي أ ت ي ب إ ذ ن الله تعالى بعد هذا ه ذ الثاني ا لماذا ندرس كتاب التوحيد المهم عندنا ا ل آ ن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدفاع عنه ا ل د ع و ة ا ل و ه ا ب ي ة هل هناك أ ح د يقول أ ن ه وهابي ولماذا يعني الصق به هذه ا ل ن س ب ة إخوانا باختصار سبب العداوة سبب ل ل ش ي خ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي التوحيد وارتاح كل من يسير على طريقه ة الأنبياء ورسول ل ي ع الانبياء ص ل ة والسلام لا بد أ يلحق شيء لحق ل مما ا أ ن والرسل عليهم ح رحمه م د عبدالهاب بن رحمة الله هذه مؤلفات الشيخ م و ج و د ة ولكم عندنا عشر سنين خذوا عشر سنين د ر ا س ة وبحث ابحثوا لنا عن شيء واحد فقط يخالف فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة, رحمه الله تعالى أمور أ و ل ن س ب ة إ ل ى ا ل و ه ا ب ي ة الوهاب هو الله و أ ر ا د و ا ذم الشيخ محمد بن عبد الوهاب و إ ذ ا هم يمدحوه ولكن لا يوجد أ ح د من أ ت ب ا ع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول أنا وهابي ثم الآن ننظر في بعض الأمور التي إخواننا الأمور الآن أولا أنا ننظر ثم ذكرها بعض قال و ان الشيخ محمد من ابدو اللوح يكثر المجتمعات وتتسمنت ن ع في ه ذ ه الايام ب ع ض ا ل ف ر ق يطبع كتب الشيخ محمد ابد اللوح رحمه الله تعالى وقال ان الشيخ محمد ابد اللوح رحمه الله كثر المجتمعات ي ب ح ث و ا ل ن ا عشر سنين لن تجدوا ا ل ا ان الشيخ محمد عشر علامات على ا ل م س ت و صالح قل ان الشيخ لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم نقول أ ل ف في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ا ل ص ل ا ة ا ل ا ب ر ا ه ي م ي ة في التشهد ا ل أ خ ي ر ركن يعني ا ل ص ل ا ة باطله ان لم يذكر ا ل ص ل ا ة على محمد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قالوا لا يحب على البيت ذكر هذا م ح ب ة على البيت و كذا اسمى بعض أ ح ف ا د ه باسماء على البيت قالوا أ ن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينهى عن ز ي ا ر ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سياتي معنا ب إ ذ ن الله تعالى في المسائل هنا في كتاب التوحيد قال رحمه الله أ ن ز ي ا ر ة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل من ت ب ع ي ض ه من أ ف ض ل أ ع م ا ل بشرط أ ل ا يشد ل ه ا الرحل و أ ن و بهذه ا ل ز ي ا ر ة تذكر الدال الاخر و ل ا ت ي بما خ ل ف ا ل ش ر ي ع ة و ي ن بهذه ا ل ز ي ا ر ة دعاء له ل ل أ م و ا ت لا دعاء ا ل أ م و ا ت أ و دعاء الله عند ا ل أ م و ا ت قالوا أ ن هذا الكتاب لا يصح ل ل د ر ا س ة فيه أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة نقول هذا الكلام لا يخلو منه كتاب ونحن من حيث ا ل أ م ا ن ه العلميه ا ل آ ن نبين د ر ج ة الحديث من ا ل ص ح ة والضعف وقد نصيب و ن خ ط ر وقد يصيب الشيخ و ي خ ط ر تتبع العلماء رحمهم الله تعالى ا ل أ ح ا د ي ث التي يقول عنها بعض الناس أ ن ه ا ض ع ي ف ة في كتاب التوحيد قالوا لا يوجد حديث واحد في كتاب التوحيد حتى إ ن ك ا ر حكم عليه بعض الناس بالضعف يخالف ا ل ش ر ي ع ة وينكر ا ل ش ر ي ع ة أ و يبطل ا ل ش ر ي ع ة يعني لا ي أ ت ي ك حديث فيه بطلان ل ل ش ر ي ع ة أ و إ ن ك ا ر ل ل ش ر ي ع ة كل ما في هذا الكتاب يوافق الشريعه ة ل ل ا لله ح م د ا م م ق الحمد و وقالوا وقالوا وقالوا ا اتبع إن الخلاف من أجل التوحيد وكل ما ينسى الناس ل أ ن ه في القديم كانوا يسمون أ ه ل السنه لقبونا ب ا ل ق ا ب حتى نفروا الناس عنهم سموا اهل ا ل س ن ة م ج س م ة ش ك ا ك ة نواصب غثاء ح ش و ي ة و ه ا ب ي ة و ا ل آ ن يقول عنهم جاميه كل من يعلم الناس التوحيد يقال عنه وهابي كل من يعلق الخلق ب ا ل ق ا ل ق يقال عنه وهابي إ ذ ن ماذا نصنع أ ر ا د و ا أ ن نعلم الناس الشرك ونعلق الخلق بالخلق المحبه للشيخ محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه ليس ل أ ن ه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا والله المحبه لهذا الرجل ل أ ن الطعن في ا ل ا ئ م ة طعن في ا ل س ن ة ولهذا قالوا أ ن الذي يطعن في ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى فهو ز ن د ق لماذا ل أ ن ه هذا إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة حب ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع الان حب ل أ ئ م ة إ خ و ا ن ا من ا ل إ ي م ا ن نتقرب والله الى ل ل ه إ الله بحبهم نعم علمت على ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هل معنى هذا أ ن ه م لا يخطئون لا هذا باب وهذا باب آ خ ر طيب هذا سبب ا ل د ر ا س ة ت ف ق ن ا في القديم ان ه أ ي كتاب يهدى إ ل ي ن ا أو نقتني نصنع كتاب ماذا نصنع؟ ن ق ر أ أ ق ل ما يكون م ق د م ة الكتاب والفهرس م ق د م ة الكتاب كتاب هذا أخواننا ليس له م ق د م ة لماذا ل أ م و ر ا ل أ و ل والله أ ع ل م أ ن ا ل م ق د م ة وجدت في بعض النسخ ل أ ن وجد ت في بعض النسخ الحمدل والبسمة والصلاة النبي الله على صلى عليه وسلم محمد وبعض النسخ لم توجد فيها يعني سقطت من بعض النسخ هذا قول ق و ل الثاني أ ن المؤلف رحمه الله قلنا نظر في صح البخاري واقتدى وهو بالبخاري بخاري هذا الزمن نظر في البخاري البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه الصحيح مقدمة يكتب لم نظر رحمه في صحي وهذا اقتدى بالبخاري لماذا البخاري لم يكتب م ق د م ة رحمه الله أ ر ا د أ ن يعلق الناس ب ح د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن هذا كتاب متخصص في الحديث وهنا أ ر ا د أ ن يعلق الناس بالكتاب و ا ل س ن ة ل أ ن هذا كتاب متخصص في التوحيد وهذا هو التوحيد ان تعلق الخلق بالخالق هذا و م ه قول قول أ ن يقال كتاب التوحيد لا داعي ل أ ن يكتب لك م ق د م ة هذا يكفي لبيان المقصود من ا ل ت أ ل ي ف التوحيد أ و ا ل أ م ر الرابع ا ل أ ب و ا ب الخمسه ا ل أ و ل ى س ي أ ت ي معنا أ ن ه ا ك ا ل م ق د م ة لكتاب التوحيد مفهوم طيب سقطت بعض النساخ أ ر ا د أ ن يعلق الناس بالكتاب و ا ل س ن ة كما صنع ا ل إ م ا م ب خ ا ر ي رحمه الله تعالى كتاب التوحيد أ د ل ع المقصود ولا دعي لن أ يكتب م ق د م ة ا ل أ م ر الرابع أ ن ا ل أ ب و ا ب الخمسه ك ا ل م ق د م ة لكتاب التوحيد ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة قلنا لابد أ ن نفهرس الكتاب و ن ق ر أ فهرسه هذا الكتاب هذا كتاب والله أ ع ل م إ ذ ا أ ر د ن ا ان نقسم أ و نفهرس هذا الكتاب نقسم هذا الكتاب إ ل ى ع ش ر ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل م ق د م ة خ م س ة و ق القسم الثاني تفسير التوحيد القسم الثالث ا ل أ د ل ة والبراهين على بطلان ع ب ا د ة ما سوى الله القسم الرابع سبب كفر بني آ د م الخامس د ح ث ح ج ة من يقول أ ن الشرك لا ق ع في ا ل أ م ة او في ا ل ج ز ي ر ة ثم ا ل أ ع م ا ل ا ل ش ي ط ا ن ي ة ثم أ ع م ا ل القلوب ثم ا ل أ س م ا ء والصفات ثم المناهي ا ل ل ف ظ ي ة و ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ر ك ي ة وبعض الشركيات ثم الخاتمه أقسم عشر من يعيد علي؟ قال ما قلت لمحدث قط أعد علي قط القسم ا ل أ و ل م ق د م ة تحتوي على خ م س ة أ ب و ا ب القسم الثاني تفسير التوحيد الثالث ا ل أ د ل ة والبراهين على بطلان عباده ما سوى الله الرابع سبب كفر بني آ د م الخامس د ح ث ح ج ة من يقول أ و الرد على من يقول أ ن الشرك لا ق ع في ا ل أ م ة و ف ي ا ل ج ز ي ر ة السادس اعمال ل أ ا ل ش ي ط ا ن ي ة السابع أ ع م ا ل القلوب الثامن الاسماء والصفات التاسع المناهي ا ل ل ف ظ ي ة و ا ل ف ض ظ الشركي ة و ب ع ض الشركيات العاشر ا ل خ ا ت م ة ب ا ب وما قدر الله حق قدره م ر ة أ خ ر ى ق س م ا ل أ و ل مقدم وهذه ا ل م ق د م ة تحتوي على باب خمسه ة الثاني قل ذ الثاني ا ا يكتب ل تفسير التوحيد والثالث ا ل أ د ل ة والبراهين على بطلان ع ب ا د ة ما سوى الله ثم ش ب ب كفر بني آ د م ثم دحض ح ج ة من يقول أن الشرك لا قع في الأمة الشرك لاقع الجزيرة في وفي اعمال ل أ القلوب ش ي ي والتطير في ط ا السحر والكهانة والتطير والنظر في النجوم أعمال ا ن ة ل الخوف والرجاء والتوكل ا ل أ س م ا ء والصفات المناهي ا ل ل ف ظ ي ة ا ل ف ا ض ي الشركيات وبعض ل ش ر ك ا والعاشره الخاتمة عيد القسمة الأول مقدمة وقلنا مقدمة ذ الخاتمه م م ق د ة تحتوى على بواب على م س ة ل الثانية ق س م ف يفسر لك التوحيد لكن فسر س س ي التوحيد التوحيد التوحيد ر وأراد ا لك لكن ل بضده أن ق الثالث أراد أن ر ي ب ويثبت أنه ل ا أحد ي س ت ح ق الرابع ع إلا الله ك ا ن ما س و ى ا ل ل ه ا ل ق س م ا ل ر المؤلف ب ع كأنه أ س ا ل رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أ د ى ا ل أ م ا ن ه نصح ا ل أ م ة وبلغ وجهد في الله حق الجهاد لماذا يقع الشرك في ا ل أ م ه ما هي أ س ب ا ب وقع الشرك في ا ل أ م ة فذكر لك هذا القسم سبب كفر بني ادم ثم في القسم الخامس أ ر ا د أ ن يرد على من يقول أ ن الشرك لا يقع في الامه لأنه قام ق ا ل بعض الناس في زمن الشيخ محمد عبد الله ا الله ب رحمه تعالى وقال و ا له هذا الذي ت ر ى ف ي ا ل ج ز ي ر ة هذا ليس بشرك ا ل ا ل ش ر ك لا يقع في ا ل ج ز ي ر ة أ و الشرك لا يقع في ا ل أ م ة ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م والطواف و ا ل ذ ب ح لغير الله محمد ت عظيم هذا كل ه ليس بشرك ا ل ف ع ق د هذا الباب ل د ح ت ح ج ة ه ؤ ل ا ء ثم من ع ا د ة المؤلف أ نجم ي ع الباب أ ثم بعدها ي ف ص ل ذكر ا ل أ ع م ا ل ا ل ش ي ط ا ن ي ة السحر ك ه ا ن ة و ت ط ي ر والنظر في النجوم ل أ ن السحر أ ك ب ر ب و ا ب ة ل د ع و ة الناس للشرك بالله عن طريق السحر ل أ ن الساحر يريد أ ن يعبد الناس للشيطان ل أ ن ه عبد ل ل ش ي ط ا ن أ ص ل ا ثم أ ع م ا ل القلوب ثم ا ل أ س م ا ء والصفات ثم أ ط و ل قسم في الكتاب المناهي ا ل ل ف ظ ي ة و ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ر ك ي ة وبعض الشركات ي ركز رحم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم في على كفر ا ل ن ع م ة لماذا ل أ ن هذا كثير في الكتاب و ا ل س ن ة كما يقول ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م إ ذ ا لا بد أ ن يكون هذا كثير في كتب العلم ومنهم الشيخ محمد بن عبد ا ل ل ه ا ب رحمه الله تعالى هذا كثير في يذمه سبحانه من يضيف إنعام إلى غيره الكتاب والسنة إنعام الشرك الأصغر خفي. أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل كثير ويشرك وركز في يضيف خفي دبيب أخفى في إلى على على ظلمة به من من ولهذا ا ل آ ن يعني بعض الناس ا ل آ ن قبل قليل كنا نتكلم أ م ا ن ة حلف بغير الله شرك صغر أ و ل ا د الصغر ذ م ة ولا ك ذ ا صدق شرك صغر الولد الصغير عندما يسقط له ا ل سن يستقبل الشمس ويقول يا شمس يا شموس خذي سن أ ح و ذ بالله الشمس تعطيك يعني هذا م ع ن ى أ ن للشمس تصرف خ ل ف الكون وبيدها جلب المنافع ودفع النظر هذا شرك اكبر وحدث ولا حرج عما س ي أ ت ي معنا الان آ ن زمن غ د ر ز م غدار, زمن غدار. صحيح؟ يأتينا الآن صحيح؟ زمن غدار لا تسب الدهر يلعن أحياناً الأيام والليالي والساعات بعض الناس أحيانا تسب بعض يسب الدهر يسب الريح قاض ا ل ق ض ا ء ملك الملوك حاكم الحكام شاهان شاه يكسر شيء ف ش ق ل الشر او كذا لا خير لا شر صح تدعي علم الغيب ما يمكن هذا ان يكون هناك من يوم و يقول هذا ا الناس بعض و ك هي من الشرك و ن ن ن ح لا د ر ي عنها ل ذ ل ك عقد هذا الشرك ويقول قسم م في الكتاب ا ا ل ن ه ي ا ل ي ة الشرك ف ا ا ل ا و ع ض ا ل ش ر ك ا ء ا ل ا ا س ت ه ز ء أ خ ط ر ما ي ك و ن ف ي هذا ا ل ق س م ل أ ن ا ل آ ن بعض ا ل ط ل الله ا عدان إياه ب يمزح بالأدلة من الكتاب من ويضحك ا ل س ن ة و بعض الطلاب وسياتي معنا فتوى اللجنه الدائمه باذن الله تعالى القسم الاخير الخاتمه ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك بباب وما قدر الله حق قدره لماذا قلنا نظر في كتاب البخاري ا ل صحيح أ ن ا أ س أ ل ك م أ ي كتاب خ ت م ب ا ل ب خ ا ر ي كتاب م ا ذ ا ا ل صحيح اخوان انا ما أ س أ ل ك م عن حفظ ص ح ي ح ا ل بخاري أ ن ا أ س أ ل عما ن ذ ا لا مو ح د ي ث أ ن ا أ ر ي د ب أ ي كتاب من الكتب كتاب أ ي كتاب من الكتب ختا به المؤلف رحمه الله تعالى نعم يا رجل انتبه البخاري يختم بكتاب التوحيد هذا معناه أ ن البخاري رحمه الله يرى أ ن التوحيد آ خ ر شيء طيب كيف ترد على هذه الشبهه تقول بدا بالتوحيد باب ب د أ الوحي و ب د أ الوحي بماذا يا أ ي ه ا الناس اعبدوا وحتى بيتوهي ا د تفاؤلا ان الله سبحانه وتعالى يحتم له انا سلوى احتماله ولكم بيتوهيدا ا طيب وحتى بماذا ب اي حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن سقيلتان في ا ل م ي ز ا ن كان يقول هما اراد ان يسخشي من كلام كان يقول يا رب أ ن ت العظيم ولا يمكن لشيء أ ن يكون عظيم عند الناس إ ل ا إ ذ ا عظم الله سبحانه وتعالى صح ويكون هذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى و أ ر ا د أ ن يحمد الله في ن ه ا ي ة هذا المؤلف فجاء بالحديث سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صح و ك أ ن ه يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت سبحان الله بحمده سبحان الله ا ل ع ز ي عظيم في الميزان صح نعم هذا البخاري البخاري عندنا ا ل آ ن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم بماذا ب وما قدروا الله حققت به وذكر كثف كل سماء ك أ ن ه يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات و ا ل أ ر ض والعرش والكرسي وختم بهذا, الكتاب بهذا الباب ك ت ا ب ه ذ ا ل ا والله أ ع ل م ن ك أ ن ه يقول لك لا ت ق ت ر مهما تتعلم وتعمل وتدعو ع م ل و ت بالتوحيد لا بد أ ن يكون في توحيد العبد شيء من النقص سبحانك لا أ ح ص ي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت عن نفسك أ و ك أ ن يقول لك انتبه أ ن ت موحد وهؤلاء الكفاق ما م ق د ر ا ل ل ه حق قدره ومن قبح الشرك كونه مسبا لله ومن دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبه مفهوم طيب هذا والله اعلم يعني مرور سريع على أ ق س ا م الكتاب من الأقسام يعيد عليه هذه الأقسام؟ ما شاء الله ا ل آ ن هذا جيد بسم الله ا ل أ و ل ا ل م ق د م ة وقلنا هذه ا ل م ق د م ة تحتوي على باب خ م س ة نريد أ ن نسمي الباب ا ل أ و ل باب وجوب التوحيد لنقال أ ه كتاب التوحيد وقول الله تعالى نقول كتاب التوحيد بن ي قوسين باب وجوب التوحيد ل أ ن ه تنظر في هذه ا ل أ د ل ة تجدها تجتمع في باب وجوب التوحيد الباب الثاني بيان فضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من ضده والدعوه إ ل ي ه صح ابواب خ م س ة هذه م ق د م ة هذا القسم ا ل أ و ل الثاني تفسير التوحيد لكن قلنا أ ن المؤلف رحمه الله تعالى فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين ا ل أ ش ي ا ء طيب الثالث أ ر ا د أ ن يبرهن ويثبت انه لا أ ح د يستحق ا ل ع ب ا د ة إ ل ا الله بين بطلان ع ب ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم وبطلان ع ب ا د ة الملائكه عليهم السلام وبيان بطلان ع ب ا د ة ما سوى الله وبيان بطلان ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م وبطلان ا ل ه د ا ي ة وبطلان ا ل ش ف ا ع ة مفهوم في هذا القسم الثالث ف القسم الرابع قلنا سائل يسال المؤلف رحمه الله تعالى يقول لماذا يقع الشرك في الامه والنبي ص ل الله وسلم ادى الامانه ونصح الامه وبلغ و ج ا ه في اللحق جاهد اراد ان ابين لك الاسباب حتى ا ش ت ن ب ه ا وبين لك في هذا القسم أ س ب ا ب ث ل ا ث ة خ ط ي ر ة جدا وهي ا ل أ و ل باب ما جاء أ ن أ ص ب ر معي و ا ح د ة و ا ح د ة لا لا هذا الرابع رجل باب ما جاء أ ن سبب كفر بني آ د م وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح هذا ليس السبب الوحيد هذا أ خ ط ر أ س ب ا ب و أ و ل أ س ب ا ب و أ و ل ش ي ء حدث في ا ل أ ر ض في قوم نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الثاني القلوب في ق ب و ر الصالحين صيره اوثان ا تعبد من دون الله وباب ما جاء في التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر ج ل ا ل ا إذا عبده؟ ثلاثة ل ح فكيف ي هذه عبده أسباب خ ط ر ة ثم ا ل ب الصالح ب ا ر ذكر ا النبي ب ع فيه أن ل ى ل عليه وسلم أغلق هذا الباب ولم يدع مجال ل ه هذا يدع أ د لقد رسوله جاءكم رسول من ن أ فكيف س م ع ز ز عليه اذا ن ت ل ل ق س م ا ا ر ب ع خامس د ح حجة ض الجزيرة من الأمة أن يقول في وفي لاقع الشرك ل نحارب الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالمناسبه يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مشى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يقول عن أ ب ي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه أ ل ا أ ب ع ث ك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا النبي صلى الله الله الله الهياج عبداللهاب صلى عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه. وعلي وعلي عنه عنه بن بعث بعث أبي رضي محمد رضي بعث من أتباعه من يسوى القبور حتى وصلوا إ ل ى طهران وهدموا لذلك الرافض اكيدوا للمهابي ة لهذا السبب إيه نعم طيب س ب قال دحت ح ج ة من يقول أ ن الشرك لاقع في ا ل أ م ة وفي ا ل ج ز ي ر ة و رد عليهم القسم السادس قلنا من ع ا د ة المؤلف أ ن اجمع ا ل م س ا ئ ل ثم بعد هذا يفصل هذا في أ ع م ا ل شياطين ذكر السحر و أ ن و ا ع السحر و ك ي ف ي ة اتيان الساحر ل أ ن ه تنوعت ا ل أ س ب ا ب في العصر الحاضر ثم إ ذ ا وقع السحر كيف يحل ثم بعد هذا ذكر لك التطير و ذكر لك النظر في النجوم و الاستسقاء ب ا ل أ ن و ا ع هذا القسم السادس أ ع م ا ل ا ل ش ي ط ا ن ي ة السابع أ ع م ا ل القلوب الحب الخوف التوكل وسياتي معنا ثم بعد هذا ا ل أ س م ا ء والصفات ثم بعد هذا أ ط و ل قسم في الكتاب المناهي ا ل ل ف ظ ي ة و ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ر ك ي ة وبعض الشركات ي ركز المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب على كفر ا ل ن ع م ة وقليل من عباده الشكور وركز على الشرك ا ل أ ص غ ر ل أ ن ه خفي مفهوم ثم القسم العاشر ا ل خ ا ت م ة الله تعالى ف ي طيب نعيد الان ثم ن ب د أ بالكتاب كم باب في الكتاب إ ذ ا وضعنا هذا الباب الباب ا ل أ و ل باب وجوب التوحيد صارت ا ل أ ب و ا ب سبع وستين باب طيب نعم ماذا خ ل ف لا خلفك بسم الله لماذا ندرس التوحيد تقدم لماذا اخترنا د ر ا س ة هذا الكتاب امور ك ث ي ر ة منها الاول ن ص ي ح ة العلماء ف ت ح الثاني ي ك ا ل ع ن ا ي ة العلماء بهذا الكتاب ك ث ر ة الشروحات عليه من مسموع ومكتوب ومعنى ذلك ك ث ر ة النسخ لهذا الكتاب والتحقيقات وضع الله له القبول في الارض المؤلف امام معاصر ن ر د على الشبهه التي ياتي بها ل ل ش ر ك في زماننا لم يذكر فيه شيء من كلامه أ د ل ه من كتاب و س ن ة ومن أ ق و ا ل سلف ا ل أ م ة أ ي ض ا حسن التبويب والترتيب والتصنيف لا ذاك في التوحيد في كتاب الشيخ محمد بن عبد ا ل ل ه ا ب رحمه الله قلنا ركز فيه على توحيد ا ل أ ل و ه ي ة وهذا من أ ح س ن ما يكون في التالي لكن لم يتجاهل توحيد ا ل ر ب و ب ي ة ولا ا ل أ س م ا ء والصفات و ش ي ا ت ي باذن الله تعالى معنا انه أ ب و ا ب في ا ل ر ب و ب ي ة و أ ب و ا ب في ا ل أ س م ا ء والصفات طيب هذا الثاني الثالث قلنا سبب ا ل ع د ا و ة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هي التوحيد د أراد د قلنا أن ي ج ويعلق الخلق بالخالق و أ ب ى هؤلاء إ ل ا ان يعلق الخلق بالخالق هذا ا ل خ ل ا ص وذكروا أ ش ي ا ء منها ذكروا أ ش ي ا ء عنه نعم ان الشيخ درم الجزيره العربيه لا لا اي نعم نعم ث ل ا ذكروا أ ش ي ا ء عنه قال و ان أ د ع و ة الشيخ محمد بن عبد الهاب رحمه الله تعالى في ا ل ج ز ي ر ة د ع و ة باطله ل أ ن الشرك لا ينقل يقع في ا ل ج ز ي ر ة أ و في ا ل أ م ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن تدعو ا ل ت و ح ي د أ خ ر ج خارج ا ل ج ز ي ر ة فرد عليهم ب ب ا ب وما قدر الله حق قدره صحيح غير هذا قالوا عنه انه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ف في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة ويرى أ ن ا ل ص ل ا ة ا ل ا ب ر ا ه ي م ي ة في التشهد ا ل أ خ ي ر ركن من اركان ا ل ص ل ا ة صحيح أ ي نعم وقلنا في كتاب التوحيد ف ي ا ل م س ا ئ ل س ي أ ت ي بذلك إ على العالم نقال ان نزير قالوا ننها ع ن ز ي ا ر ة خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن ز ي ا ر ة خبر النبي صلى الله عليه وسلم من تبعضية من أ ف ض ل ا ل أ عمل ا بشرط لشد ي ليا ل رحل و ي ن و ي ب ه ذ ه الزياره ت ر ا ل ل د ا آ خ ر ة و ي ن و يبيع ه الدعاء ل ه ا ل أ م و ا ت ل ا دعاء ا ل أ م و ا ت و ل ا دعاء الله ع ن د ا ل أ موت ا صح س ي أ ت ي بذلك إ ن ا ل ه من لانه م المؤلف قالوا ع أنه لا ي ح ب ل ل ى ا ل ب ي ت و ق ل ن ا س م ك بعض أ ح ف ا د ب أ س م ا ء البيت صح قالوا أ ن الكتاب فيه احاديث ضعيفه قلنا هذا ا ل ا خ ل ه من الكتاب وتتبع العلماء الاحاديث الضعيفه في كتاب التوحيد وجدوا أن كل حديث حتى علي بعض الناس بالضعف فلو خالف الشريعة حديث وإن ولا يوجد في كتاب التوحيد شيء منكر أو صح؟ طيب قالوا عن كتاب وقالوا وقالوا وقالوا, وقالوا قلنا الدفاع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس ل أ ن ه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا بل ل أ ن الدفاع عنه دفاع عن التوحيد ع ن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ق ا ل ا ل ذ ي يطعن في أ ح م د رحمه الله تعالى زندير بعد هذا نعم أ ن ا قال يكفر المجتمعات وكذا وهذه مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب م و ج و د ة ابحثوا عنه يوم قال لرجل قال المهم. أه... المهم يكذب ويذكر عنه قصص و أ ن ه كان لديه حمار و ي أ ت ي بحماره ويربطه في ا ل ح ج ر النبويه يا رجل من قال لك أ ن ه كان عند الشيخ محمد عبدالله حمار وما... ونحن نعرف منذ زمن ما تدخل حمير المسجد النبوي ويقول ز ي ا ر ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أ ف ض ل الاعمال المهم يلفق عليه و ت ط ب ع كتب ا ل آ ن وتوزع هذا ل ل أ س ف إ خ و ا ن ن ا أن ت ط ب ع كتب في م ح ا ر ب ة التوحيد ولا ت ط ب ع كتب إ ل ا يعني شيء قليل في توحيد الله والله ومن العجب جلد على الباطل وعجز بعض الناس وهو يعرف أن هذا هو توحيد هؤلاؤهم لم يذكر مقدمة الناس أن سبحانه العجب الباطل هذا الله وتعالى الحق قلنا جلد على بعض يعرف طيب يذكر للكتاب ما ذكر م ق د م ة ل أ اسباب ا ر ب ع ة ا ل <تصفيق> <تصفيق> أ و ل ا ل أ و ل الابواب ا ل أ و ل ى ان هذه ا ل أ ب و ا ب ا ل أ و ل ى ك أ ن ه ا م ق د م ة لكتاب التوحيد هذا قول اقتدى ب ا ل إ م ا م البخاري ل أ ن البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر م ق د م ة ل ك ت ا ب الصحيح أ ر ا د ان يعلق الناس ب ح د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كتاب متخصص في الحديث وهنا أ ر ا د ان يعلق الناس بالكتاب والسنه ة لأن ذ ا ا هو لان ت و ح ي د ب الأولى ا ا ل خ هذا قالك أ ن هو التوحيد ق بعض النساخ محمد التوحيد صلى الله الرابع عليه وسلم الرابع قلنا كتاب التوحيد هذا أدل لا داعي ل أ ن يقول لك هذا الكتاب وضعته فيه وانتقيت فيه وكذا م ف و م طيب بقي أ ق س ا م الكتاب أ و ف ه ر س ة الكتاب ذكرنا ا ل م ق د م ة نذكر ا ل ف ه ر س ة اقسام ع ش ر ة بسم الله ا ل أ و ل ا ل م ق د م ة تحتوي على باب خ م س ة باب وجوب التوحيد ا ل ص ل ا ح ن ا نسميه وباب فضل التوحيد ما كفر من الذنوب وباب من حقق التوحيد دخل ا ل ج ن ة بغير حساب الخوف من الشرك والدعاء لشهاده ان لا إ ل ه إ ل ا الله ثم القسم الثاني تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضده القسم الثالث ا ل أ د ل ة والبراهين على بطلان عباد ما سوى الله بطلان ع ب ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل م ل ا ئ ك ة وما سوى الله و ا ل أ ص ن ا م وبطلان ا ل ش ف ا ع ة و ا ل ه د ا ي ة ثم القسم الرابع أ ر ا د أ ن يبين أ س ب ا ب الكفر حتى نجتنبها وقلنا أ س ب ا ب ث ل ا ث ة خ ط ي ر ة جدا والرابع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ غ ل ق هذا الباب القسم الخامس دحت ح ج ة من يقول أ ن الشرك لا ق ع في ا ل أ م ة وفي ا ل ج ز ي ر ة وسياتي ب إ ذ ن الله ثم أ ع م ا ل ا ل ش ي ط ا ن ي ة ثم أ ع م ا ل القلوب ثم ا ل أ س م ا ء والصفات ثم أ ط و ل قسم في الكتاب ا ل م ن ا ه ل ا ل ل ف ظ ي ة والفظ الشركي ة وبعض الشركيات وركز المؤلف على كفر ا ل ن ع م ة وعلى الشرك الخفي ا ل أ ص غ ر ثم ختم بالقسم العاشر وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره سبب الختم بهذا الباب ل أ م و ر أ ر ا د كما أ ر ا د البخاري أ ن الله سبحانه وتعالى يثقل له الموازين كما ثقلت ا ل س م ا ء والارض والعرش و ا ل ك و س ي أ و أ ر ا د ان يبين أ ن ا ل إ ن س ا ن مهما وحد لا بد أ ن يكون في توحيد نقص أو أراد أ ن يبين ما عليه الكفار وان نحذر أ ن نكون كما كان وما قدر الله حق قدره ومن قبح الشرك كونه مسبه لله ومن دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبه صحيح نعم طيب الباب ا ل أ و ل باب وجوب التوحيد من يقرا أ لي ه ذ الباب؟ ما شاء الله يطيب بسم الله قل ج ا ل ز ه من قال كتاب التوحيد أ ن ت طيب قل قال الشيخ رحمه الله تعالى جيد هذا ا س م ع أ خ و ا ن ا كان الطالب ي ق ر أ عن الشيخ ب ن عثيميه رحمه الله تعالى ف ب د أ ب ا ل ق ر ا ء ة قال يا أ خ ي لماذا لا تستفتح فقال الطالب بسم الله ل ل الحمد ه ي ق ر أ في كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ بن عثيمين و ب د أ ي ق ر أ قال لمن ت ق ر أ قال لكم يا شيخ قال طيب لابد أ ن تنسب العلم ل ق ا ئ ل ه ق ا ل ق ا ل محمد م صالح بن بن ع ث ي ه قال يا أخي كيف يا قال、نعم. قال كافر قال كافر قال صنع نعم معروف تدعو لك له شخ قال كيف, أدعو لك؟ بماذا؟ قال, أدعو قال كيف ادعو لك بالرحمه وانت حي قال يصح ا ة ت ر ح م على الحي وعلى الميت ف ب د أ الطالب من جديد وقال قال المؤلف محمد بن ص ا ح بن عثمان رحم الله فضحك الشيخ ا خ و ن ا لا بد أ ن نتعلم ي الان كيف ن ق ر أ إ ذ ا ذكرنا الله نقول سبحانه وتعالى أ و عز وجل ذكرنا ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم م الصلاة ا ا ل ل و س ذكرنا الصحابه ن ت ر ض ى عنهم ل أ ن ه لو كان هنا رافض يخرج صدق الله ويعرف أ ن مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ترضي عن الصحابه ر ض و الله عليهم و إ ذ ا ذكرنا العلماء الاموات نقول رحمهم الله و ا ل أ ح ي ا ء نقول حفظهم الله اضطر إ ن س ا ن إ ل ى أ ن ينقل قول ل إ ن س ا ن لا يرتضيه للزمخشري مثلا هذا ا ل آ ن مثلا ي ق ر أ عليه ومر به قول للزمخشري ما يستطيع أ ن ه يفصل و ق و ل الزمخشري معتزلي وكذا صح ل أ ن ه ما يستطيع ان يتعدى على درسي ولو سكت إ ش ك ا ل ولو ترحم إ ش ك ا ل أ ك ث ر سمع هذا قال إ ي ه عرفنا ا ل آ ن على الانترنت إ ن شاء الله بعد خمس دقائق فايش يصنع العلماء رحمه الله حتى أ ن ا ا ل آ ن يعني أ ر د ت أ ن اقول كلام للزمخشري ما استطيع أ ن أ ف ص ل هذا استطراد مذموم فماذا أ ص ن ع ذكر العلماء حل قالوا ترد ر د ل ط ي ف يقول قال الزمخشري عفى الله عنه تبر أ ودعا وسلم من بعض الناس في وقت واحد بكلام يسير مقبول عند الكل والله إ خ و ا ن ن ا ا ل ق ر ا ء ة في كتب السلف يعني نفع وخير أ ض ر ب لكم مثال بسيط ابن القيم رحمه الله إ م ا م أ ر ا د أ ن يحكي ما حصل من ا ل ص ح ا ب ة رضو الله عليهم في ا ل ح د ي ب ي ة أ م ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم بالحرق والنحر ما تحرك أ ح د أ ر ا د أ ن يحكي هذا الكلام كيف يحكي هذا الكلام على ا ل ص ح ا ب ة إ ش ك ا ل صحيح إ م ا م و أ ر ا د أ ن يحكي شيء حدث من ا ل ص ح ا ب ة و لو الواحد منا اليوم أ ر ا د أ ن يتكلم الله أ ع ل م لا بد يقع في شيء صح فماذا صنع قال هذا الفعل منهم رضي الله عنهم تكلم إ ل ى ا ل آ ن ما تكلم رضي الله عنهم ترضى هذا الفعل منهم رضي الله ه ع ن من م المغفور إ ل ى ا ل آ ن لم يتكلم ل ل م ش ك و ر ا ل آ ن تكلم ولو تتعب حياتك ك ا م ل الله أ ع ل م ان تجد مثل هذا الكلام ولهذا أخواننا وتحكي لا إلى الكتب السلف تتكلم الصحابة كلمة هذا يا أشياء ما كيف يعني يمكن ان تحكي عن الصحابة قد تقع في أن نرجع أن بد كتب قد تعرف عن تقع حتى أو قد ي ف هذا م منك الناس انظر بعض يا إلى شيء أخي ه الفعل ت و ي ق من سبحانه الله منهم رضي الله ه ع ن من م المغفور في ا لا ن ه ي ة ق المشكور ل ل وكثير هذا كثير جدا الله جاء واحد هذا حاطب الله مكتوب هذا قال هذا النفاق أعوذ بالله يتكلم مكتوب مطبوع مكتوب أعوذ حتى كتب بعض يعني في في قصة هذا, هذا الكلام وهذا الكتابه هي النفاق والله من يدافع عن حاطب رضي الله ع دافع عنه الله سبحانه وتعالى وعنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على كل موحد أ ن يدافع عن حاطب رضي الله وما بقي في العلم ا ل آ ن تبحث عن هذا هو نفاق او كذا البحث هذا هو النفاق والله فإخواننا في إن وسترى السلام شاء الله تعالى ما في هذا الكتاب يعني نعم عليكم بكتب من جديد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول ا ه قال ا ل إ م ا م الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب وفر الله له ولوالديه كتاب التوحيد ولنا ولشيخنا طيب وللحظه ض ر مبادئنا كتاب التوحيد اخذنا فيما تقدم أ ن التوحيد هو إ ف ر ا د الله سبحانه وتعالى بما ا خ ت ص به من الربوبيه و ا ل أ ل و ه ي ه واسماء والصفات و خ ذ ن ا أ ن و ا ع التوحيد ث ل ا ث توحيد الربوبيه توحيد ا ل أ ل و ه ي ة ت و ح ي د ا ل أ س م ا ء والصفات وعرفنا نعم ك ت اردنا ب التوحيد الله تعالى وقول ولقد أدخل... أ أ ن نذكر هنا شيء وهو أ ن ن ب و ب ولم يبوب المؤلف رحمه الله تعالى وذكرنا سبب انه ب د أ ولم يبوب ولم يذكر شيء من كلام باب أ و باب وجوب التوحيد نعم لو س أ ل ك سائل قال ما ا ل أ د ل ه على وجوب التوحيد ماذا تصنع الحمد لله تسمع له الباب ا ل أ و ل وكذلك الباب الثاني إ ذ ن أ و ر د المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب الباب ا ل أ و ل لبين وجوب التوحيد وهذا تقدم معنا وما خلقت الجن و ا ل إ ن س الا ليعبدون ولقد بعثنا أ ي والله لقد بعثنا في كل أ م ة في كل ط ا ئ ف ة ا ل رسوله ما هذا البعث أ ن ي ع ب د و ا الله أ ي وحدوا الله واجتنبوا هذا أ ب ل غ في الزجر والبعد عنهم اجعل عباد ا ل ط ا غ ي ث في جانب و أ ن ت م في جانب آ خ ر ثم شرد ا ل أ د ل ة ثم ذكر الباب الثاني وهو وانت جالس باب فضل التوحيد وما كفر من ا ل ث ن و ب هذا فيه لو قال لك قائل هذا فيها ان المؤلف محمد بن عبد ا ل ل ه ا ب رحمه الله تعالى يرى أ ن التوحيد ليس بواجب كيف ترد عليه ل أ ن ه قال فضل التوحيد الله يفتح عليك نقول قدم الباب ا ل أ و ل باب وجوه التوحيد انتبه صح ثم ذكر فضل الشيء لا يعني أ ن الشيء ليس بواجب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ ف ض ل من ص ل ا ة ا ل ف د وهذا لا يعني أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ليست بواجب من صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا وهذا لا يعني ا ل صيام رمضان ليس بواجب طيب إ ذ ن أ ت ى المؤلف بالباب ا ل أ و ل لبيان وجوب التوحيد وثنى أ أول ن واجبات وأوجب الواجبات و بفضل التوحيد حتى تشتاق قلنا لا بد من هذا في هذه ا ل أ ي ا م أ ن تشوق الناس ل ل د ر ا س ة د ر ا س ة التوحيد ق ر ا ء ة في كتب السلف ا ل ق ر ا ء ة في كتب ا ل س ن ة ق ر ا ء ة كتب التفسير صدق والله تشويق لا بد من تشويق ل أ ن ا ل آ ن يعني هذا الغزو هذه الأمور جعلتك تبعد عن هذه الكتب ا ل س ل ف ي ة صدق إ ذ ن جاء بباب فضل التوحيد للتشويق وجب تشوقت أراد الآن ماذا؟ أن تحقق التوحيد الآن متطلع لهذا التوحيد التوحيد عليك متطلع الآن الآن لهذا قال الآن تحقق تحقق أراد أن ماذا تحقيق التوحيد أ ي تخليص التوحيد من ماذا من الشرك الاكبر أ ل ص غ ر والبدع والمعاصي تحقيق التوحيد كيف يكون قول وعمل واعتقاد ثم ذكر لك في تحقيق التوحيد هنا من إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ث ن ى الله سبحانه وتعالى على إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذه الآية وذكر عنه أمور ستة. من يذكرها هذه عنه وذكر لي؟ ستة أمور من إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة إ م ا م يقتدى به إ ذ ن المحقق حقا للتوحيد لا بد أ ن يكون ق د و ة ل ل آ خ ر ي ن في م ح ا ف ظ ة على الصلوات المحافظة النوافق صيام الاثنين والخميش على أمر بالمعروف الأذكارة منكق جبارة الصلوات س نعم الخلق ن إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا ك ث ي ر الطاعه مع الدوام عليها هذا المحقق للتوحيد يكثر مع ا ل ط ا ع ة مع الدوام عليها قانتا لله إ خ ل ا ص حنيفا أ ي مقبلا إ ل ى الله مدبرا على الشرك ولم يكن من المشركين ا ل ب ر ا ء من الشرك و أ ه ل ه السادس شاكرا ل أ ن ع م ه أ ر ا د المؤلف رحمه, رحمه الله ان ل ل ه أ تحقق التوحيد ب ا ل ا خ ت د ا ء ب إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ م و ر س ت ة الثاني والذين هم بربهم لا يشركون ا ل ا خ ت د ا ء بسادات ا ل أ و ل ي ا ء الثالث في تحقيق التوحيد عند المؤلف قال والنبي وليس معه أ ح د أ ر ا د أ ن تبقى على هذا التوحيد حتى أ ن كنت وحدك ولا تبالي ب أ ح د في دين الله ثم الرابع في تحقيق التوحيد هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون ا ل ر ق ي ة من أ ح د ولا ا ك ت و و ن الكي معروف ولا يتطيرون س ي أ ت ي معنا ب إ ذ ن الله تعالى باب كامل في التطير التطير هو التشاؤم بمرئي او مسموع أ و معلوم أ ز م ن ه و أ م ك ن ه لماذا لماذا تركوا هذه ا ل أ ش ي ا ء تركوا طلب ا ل ر ق ي ة والاكتواء والتطير لصدق اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى مع ا ل ث ق ة به و ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل م ش ر و ع ة وعلى ربهم يتوكلون ا ذ ا هذا تحقيق التوحيد إ ج م ا ل ا عند المؤلف محمد بن عبد ا ل ل ه ا ب رحمه الله تعالى يخواننا عكاش لك رضي الفرصة يسر الله اغتنم وانت سبحانه قام ع ك ا ش ة وقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم اغلق الباب بعد عكاشه رضي الله عنه قال سبقك بها ع ك ا ش ة اغتنم ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ع ل ي ه م يعني فرص واحذر ان يفتح لك الباب ثم يغلق ولن تجد يعني باب مفتوح قال سبقك بها ع ك ا ش ة لا يسبقكم احد ا ل ج ن ة هذه أ ي ا م ا ل آ ن أ ن ت م في ن ع م ة ورخاء والله إ خ و ا ن ن ا هذه نعم لا تعد ولا تحصى الدروس تستطيع أ ن ك تعتمر في ط ر ف ة عين يا ر س ل والله صل العشاء ممكن تصلي الفجر في م ك ة الحج الصلوات الرواتب ص ل ا ة الضحى حفظ ا ل ق ر آ ن حفظ ا ل س ن ة التدارس ا ل م ذ ا ك ر ة سبق كبها ع ك ا ش ة انتهى الباب هم الذين لا يسترقون ولا ي ك ت و ن ولا يطيرون ت قال وعلى ربهم يتوكلون صدق اعتمادهم على الله مع ا ل ث ق ة ب ه ن ل ا خ ذ بالاسباب م ش ر و ع ه ثم جاء ا ل آ ن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد فمن الخوف فمن فمن من أن تحقيق التوحيد الخوف من فمن تحقيق التوحيد الدعاء أن لا إله إلا الله. فمن تحقيق التوحيد ترك الدعاء لشهادة لا إلا الله إله ضده التطير والسحر و ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ر ك ي ة وشكر ا ل ن ع م ة لا النعمة بد أن يشكر هذا كله من تحقيق التوحيد إ ذ ن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. ثم جاء بتحقيق التوحيد حتى تحقق وتخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي ثم أ ر ا د أ ن تخاف من الشرك ل أ ن المحقق حقا للتوحيد لابد أ ن يخاف من الشرك كيف يخاف من الشرك من ي ع ل م كيف ن خ ا ف من الشرك أخوانا سهل جدا ا ق ر أ الباب يا رجل و ت ع ل هذا ثمره الحفظ خذ ما ش ئ و دع ما ش ئ الخوف من الشرك يكون ب د ر ا س ة التوحيد الخوف من الشرك يكون ب د ر ا س ة الشرك حتى لا نقع فيه الخوف من الشرك يكون بالدعاء و ج ن و ب ن ي و بني ان ع ب د ا ل أ ص ن ا م لانه ذكر لك ا ل إ م ا م الذي تقتدي به في تحقيق التوحيد ذكره هنا في الخوف قال امام خليل و كسر الاصنام بيده و أ ث ن ى الله عليه و أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء و رسل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام و يخاف إ ذ ا أ ن ت من باب أ و ل ى نبي ه صلى الله عليه و سلم خاف على ص ح ا ب ة من الرياء انت من باب أ و ل ى إ ذ ا لا بد تخاف بعض الناس لم يخطر يوما على باله أ ن يدعو وشنو ب ن ي و بنين نعبد ا ل أ ص ل و من ب ر ك ة د ع و ة إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه لم ي أ ت ي نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء و رسل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام من بعده إ ل ا و هم و ن ذريته و منهم نبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ن هذا هو ا ل خوف من الشرك د ر ا س ة التوحيد د ر ا س ة الشرك الدعاء البراءه من الشرك و أ ه ل ه بهذا يكون الخوف من الشرك تخاف على نفسك خاف إ ب ر ا ه ي م قال واجنبني قال يا رب اجعلهم في جانب و أ ن اخر في جانب آ ما أ ر ي د أ ر ا ه م النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تترى ان ارهما اغمضت ل يقول إذا رأيت الكافر إ إذا م م أحمد ا رأيت أ عيني م خ ا ف ة أ ر ى عدو الله قالت ا ل ه ر ة قولا جامعا كل المعاني أ ش ت ه ي أ لا أ ر ى ا ل ق ر د ة ولا القرده ة يراني طيب عدو ل ل الخامس الدعاء لشهادة ألا الله لماذا جاء المؤلف بهذا الباب جاء المؤلف والله أعلم بهذا الباب إله أعلم ل س ب ب يراني ن الأول أ د أ ب لابد ي للتوحيد يدعو للتوحيد ن أن نحقق أن حقا و أ ر ا د أ ن يرد و يدحض ح ج ة من يقول ان ه أ و ل ما يدعى إ ل ي ه ا ل ص ل ا ة أ و الفضاء الاعمال أ و كذا أ و كذا قال لا أ و ل ما يدعى إ ل ي ه ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ن عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب والله أ ع ل م نسبه اين أ ر ا د أ ن يبين أ ن المحقق للتوحيد ا ل ا ب د يدعو إ ل ى توحيد الله قل خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خطاب محمد قل هذه سبيله طريق الموسى الله طريق واحد هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه ادعو الى الله اخلاص هذا الشرط الاول من شروط ا ل د ع و ة الى الله الاخلاص لان كثير من الناس لو دعا فهو يدعو لنفسه على بصيره هذا الشرط الثاني من شروط ا ل د ع و ة أ ي علم شرعي انا ومن اتبعني الشرط الثالث من شروط الدعوه الى الله ا ل ح ك م ة دعو ة سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م ع ا ر ض ة ا ل ح س ن ة الرابع م ع ر ف ة حال المدعو إ ن ك ت أ ت ي قوما من أ ه ل الكتاب الخامس الصبر هذه شروط ا ل د ع و ة خ م س ة خ ل ا ص علم الشرع و ا ل ح ك م ة و م ع ر ف ة حال المدعو والصبر هذه شروط ا ل د ع و ة إ ذ ن عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب للسبعين رد على من يقول ان أ و ل ما يدعو عليه ا ل ص ل ا ة والمحقق حقا للتوحيد لا بد يدعو لما دعا إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تحقيق التوحيد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ يعني عندما أ ر ا د أ ن يبعث معاذا إ ل ى اليمن قال له هذا فيه م ش ر و ع ي ة ر س ا ل ة د ع ا ه الى الله ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ج م ا ع ة من الناس أ و يشترط لهم أ ي ا م و أ ر س ل من عالم أ و جاهل قال أ ع ل م ك م بالحلال والحرام في معاذ رضي الله عنه و وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو اليهود والنصارى و ا ل ر ا ف ض ة صحيح قال ناظرهم بين ما هم عليه من ضلالات لا التوحيد. اذا أ ر د ت أ ن تناظر الرافضه اليهود والنصارى علمهم التوحيد أ س ه ل ط ر ي ق ة إ ل ى ا ل د ع و ة إ ل ى الله فليكن أ و ل ما تدعوهم اليه وفيه د ع و ة بالتدرج اصول ث ل ا ث ة قواعد أ ر ب ع ه كتاب التوحيد عقيده و ا س ط ي وهكذا طيب الحديث الثاني فيه فيه ماذا اخوانا ا ل ص ح ا ب ة في خيبر م ش ق ة جهاد في سبيل الله جوع نعم جوع اين اين جوع في خيبر طبخ الحمر ا ل ا ه ل ي ة ولو كان عندهم من الطيبات م ا طبخ الحمير صحيح ام لا وباء اين الوباء علي رضي الله عنه بن ارمين اذا م ش ق ة جهاد جوع حمر أ ه ل ي ة وباء به رمض ت ر ك ا ل ج ه ا د في سبيل الله لا والله ب ج ا ل صدقوا مع عهد الله عليه اليوم نحن الحمد لله لا م ش ق ة ولا جوع ولا وباء قامت علينا الحجه صح طيب في الحديث آ ي ة بل آ ي ت ي ن من آ ي ة ا ل ن ب و ة ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى النبي صلى الله عليه وسلم بشر ا ل ص ح ا ب ة فتح خيبر ما التفت أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة لهذا ما أ ر ا د و ا الدنيا ما خرجوا لها فتح خيبر مال ا خيبر و ما الخيبر وما في خيبر هذا شيء عظيم يا رجل لكن ما التفتوا إ ل ى هذا إ ط ل ا ق ا واحد التفتوا إ ل ى ماذا إ ل ى م ح ب ة الله فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أ ن يعطاها فلما اصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين علي بن ابي طالب سبحان الله ما اعترض واحد من الصحابه رضوان الله عليه كان الاصل يقول يا رسول الله علي مريض واحنا سهرنا ودعونا صح لا حققوا الايمان بالقضاء والقدر اعلم ان ما اصابك لم يكن لي يكن أخطأك وما أ خ ط ا ك ما تكلم أ ح د ولا ا ع ت ر ض أ ح د إ ي م ا بقضى ا قدر أ ي ن علي ب ن أ ب ي طالب ق ي ل ا ه و ا ش ت ك ي ع ن ي ف أ و ت ي ل ي خوارق العادات أ ر ب ع ة في أ ش ي ا ء ت أ ت ي على خلاف العاد ة يعني ا ل آ ن هذا ا ل أ خ يحفظ كتاب التوحيد يحفظ ا ل ق ر آ ن يحفظ صحيح البخاري يمشي ح صحيح ف ظ البخاري ي من هنا إ ل ى م ك ة في شهر يصح لا اشكال هذا أ م ر عادي ليس على خلاف ا ل ع ا د ة لكن يطير في الهواء بيديه خلاف ا ل ع ا د ة خلاف العاده يمشي على سطح الماء برجليه خلاف ا ل ع ا د ة خوارق عادات هذا ي أ ك ل الجمر النار يشرب السم ولا يضر شيء هذا خالق العادات فالعلماء رحمه الله تعالى يقول ان ه خالق العادات ا ر ب ع ة ا ل أ و ل آ ي ة وهذه لا تكون إ ل ا ل ل أ ن ب ي ا ء ورسل عليهم ا ل ص ل ا ة و السلام وانقطعت ا ل آ ي ه بموت النبي صلى الله عليه و سلم لا يمكن ان ي أ ت ي إ ن س ا ن في هذه ا ل أ ي ا م و يقول عندي آ ي ة و إ ل ا حكمنا عليهن ا ل ص ل ا ة و السلام الكفر أ ك ب ر طيب آ ي ة ل ل أ ن ب ي ا ء و الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة و السلام ك ر ا م ة تكون ل أ و ل ي ا ء الرحمن من كان مؤمنا تقيا كان ل ه وليه م ع ج ز ة وفتنه كما يحصل للدجال و ا ل س ح ر ة صح اي نعم الرابع ف ض ي ح ة كيف ا ل آ ن يكون عندك مريض به رمد في ع ي ن ه ت ق ر أ عليه قد يبرا وقد لا يبرا ش ي ء ل ما كذاب جاء إ ل ي ه برجل فيه رمد وقال اقرا على هذا كما ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه تمتم و ق ر أ ونافذ في عينيه ذهب ب ص ر أ ص ب ح أ ع م ق خوارق ع ا د ا ت فضيحه ة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك في ا ل م د ي ن ة بئر فيها ماء قليل قال يا رسول الله رسول ادع و الله أ ن يبارك لنا في هذا البئر في هذا الماء دعا وبصق في هذا البئر و إ ذ ا بالماء يزيد ذهبوا له س ي ئ ل م وقال عندنا بئر فيها ماء قليل تعال تمتم بصق جف البئر نسال الله عافه السلام اخواننا كل من كذب على الله يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل ا ل آ خ ر صلى ل ل ا ه عليه وسلم م ر ز ا غلام أ ح م د قادياني ادعى ا ل ن ب و ة وكذا ق د ر الله أ ن هذا يموت في الحمام ل عليه سوى ختام فقال و ا ن ب ي صلى الله عليه وسلم ق ان ل أ كل نبي يدفن حيث خبط فهذا نبي ت ن و في الحمام فضيحه فكل من كذب على الله صلى الله ع يفضح الله في الدنيا قبل ا ل آ خ ر طيب ه ذ إذن ه خوالق العدد أربعة إذن بشرهم بفتح خيبر وما ا ل ت ف د و ا آ م ن و ا بالقضاء والقدر ولم يتكلم أ ح د ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة برئ ك أ ن لم يكن به وجه ثم قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إ ل ى ا ل ص ل ا ة لا ل ل ت و ح ي د فوالله أ ق س م النبي صلى الله عليه وسلم وصادق بلا قسم لان يهدي الله بك رجلا واحدا اخواننا رجل واحد تعلم التوحيد تعلم ا ل ص ل ا ة تعلم شرائع الدين خير لك من أ ن ف س ا ل إ ب ل و أ غ ل ا ه ا عند العرب ثم جاء بتفسير التوحيد ا ل آ ن ب د أ في الكتاب ا ل آ ن قال أ ف س ر لك التوحيد الذي واجب عليك وتشوقت له ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوه إ ل ي ه نكتفي بهذا المقدار كم بقي وينه ما عبد الله الحمد لله إ ذ ا نراجع ا ل آ ن ما أ خ ذ ن ا أ ن ا أ س أ ل لا أ س أ ل أ ع ط و ن ا ما أ خ ذ ن ا نعم أ خ ي الشيخ ف ه د اي نعم ماذا أ خ ذ ن ا أ ه م ي ة د ر ا س ة ا لماذا ح ل ب د أ المؤلف رحمه الله تعالى بباب وجوب التوحيد أ ر ا د أ ن يبين أ ن التوحيد أ و ج ب الواجبات او ا و ا ج ب ا ت ثنى بفضل التوحيد لماذا تشويق ولو قال قائل قال أ ن المؤلف رحمه الله يرى ان التوحيد ليس بواجب وقال باب فضل التوحيد كيف ترد عليه ذكر في الباب ا ل أ و ل وجوب التوحيد و هنا أ ر ا د التشويق قلنا ح د ي ث ك ث ي ر ة فيها أ ن الذكر فضل الشيء ل يعني ان الشيء ليس بواجب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و من صام رمضان إ ي م ا ن ا و ح ت س ا ب ا من حج ولم يرفث ولم يفسر صح طيب لماذا جاء بالباب الثالث تحقيق التوحيد ا خ و ا ن ن معي ولا اين لماذا جاء ب ل باب تحقيق التوحيد من حقق التوحيد دخل ا ل ج ن ة أ ر ا د انه بعد أ ن عرفت وجوب التوحيد وتشوقت أ ن تحقق يحقق قول وعمل واعتقاد يحقق و خ ل ص التوحيد من ماله من الشرك والبدع ا ل م ع ا ص ي شرك أ ك ب ر أ ص غ ر وبدع ومعاصي وذكر لك كيف تحقق التوحيد اقتداء ب إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اقتداء ا س ا د ا ت ا ل أ و ل ي ا ء والذين هم بربهم لا يشركون البقاء على التوحيد حتى ل و كنت وحدك والنبي وليس مع واحد لم يترك التوحيد وترك طلب ا ل ر ق ي ة والكي والتطير ا ك و ا ء ل ل ب ا ر ق ة والكي و ا ل ي ت ط للصدق ا ل ا ع ت م ا د على الله سبحانه وتعالى مع ا ل ث ق ة ب ا ل أ خ ذ بالاسباب مشروعه الباب الرابع لماذا جاء بباب الخوف ان ا لله ان اليه راجع نعم حتى حتى لا تقع فيه وانه قد يرى ا ل إ ن س ا ن أ ن ه محقق للتوحيد ولديه شيء من الشرك لا ادري عنه وهذا إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل إ م ا م الذي ذكر لك تقتدي به في أ م و ر س ت ة أ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ه إ م ا م قانتا كثير ا ل ط ع م على الدوام عليها لله إ خ ل ا ص حنيفا مقبل الله مدبر ع ل الشرك ولم يكن ا م ش ت ك ي ن ا ل ب ر ا ء من الشرك واهله قلب الاسلام و ج و ا ل ح شاكرا ل أ ن ع م ي ذكر هنا يخاف من الشرك اذا أ ن ت من باب أ و ل ى خاف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على صحابته من أولى. إذن كل باب اولى تحقيق ل ح ي د ا ت تحقيق التوحيد تحقيق و ح ي د ضده فمن التوحيد الخوف من فمن التوحيد أتبعى أن لا إله إلا الله. كيف نخاف من التوحيد ب ع م ع ر ف ة الشرك حتى لا نقع فيه د ر ا س ة التوحيد الدعاء, الدعاء و اجنبني و و بني نعبد ا ل أ ص ن ا م ا ل ب ر ا ء من الشرك أ ه ل ه ب ع د عنه طيب لماذا جاء بباب الدعاء ل ش ه ا د ة ان لا إ ل ه الا الله قلنا ا لسببين نعم ا ل أ و ل رد من يقول انه أ و ل ما يدعى عليه ا ل ص ل ا ة او الرقائق او ك ل ا الثاني المحقق للتوحيد لا بد ي د ع و الى شهاده الله شروط ا ل د ع و ة خ م س ة الاخلاص والعلم الشرعي و ا ل ح ك م ة و م ع ر ف ة حال المدعو والصبر سوره العصر طيب غير هذا اخواننا خوارق العادات ذكرنا اربعه ا ل أ و ل آ ي ة وتكون ا ل أ ن ب ي ا ء و ر س ل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام كرامه ل أ و ل ي ا ء ل أ و ل ي ا ء الرحمن م ع ج ز ة وفتنه ل أ و ل ي ا ء الشيطان الرابع ف ض ي ح ة طيب غيره اخوانا غير ه مما خذنا تذكر شيء قلنا في ق ص ة علي رضي الله عنه في الحديث فوائد منها الرضا بالقضاء والقدر ما ا ع ت ر ض احد فيه بعد ا ل ص ح ا ب ة عن الانشغال بالدنيا ما التفت واحد منهم لهذا مع انه بشرهم فتح خ ي ب ة ووقع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم م ش ق ة وجوع ووباء خرجوا ولم يتقع اشرب الله عليهم صح نعم طيب بعد صلاه المغرب ها قلنا أ ن ه قال سبقك ب ي عكاش وهذا فيه ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى ا ل م س ا ب ق ة بالخيرات فاستبقوا الخيرات وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم وغير هذا من ا ل أ د ل ة والله أ ع ل م صلى الله عليه ى وسلم You're not.